إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَوْ جَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَوْ جَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا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 سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من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 ارض واخرون واخرون يضربون في الارض يتهون من فضل الله واخرون, وآخرون يقاتلون في س